وهذا الثلاثة السبب هو في الأول في الأول الظهار وفي الثانية قتل القطر إذن ها هنا الثلاثة في كل منهما ولكن الحكم موحد وهو موجود تحرير القطر والثبب أن هذا سببتا في الظهار والثابر الثاني نحن ثبثات في قتل الحقوق هؤلنا هات نحنل المطلق على المخير أم لا فمدى الجمهور أنه نحنل المطلق على المخير لكن المحبتين كما قلت بالنسبة لي أغيركم يذهبون إلى الخوف لأنه يفهم المطلق على المقيد في جامعة أي علة الجامعة بينهم بينما الأخضون يذهبون إلى أنه مهم المطلق على المقيد في طريق اللغة فهذا عندما يحملونه ما عندما ينفيه الحمل في كل صورتين يمنع هذه الصورة يحمر المطلق المقيد هو مجرد الأحنان وإذا كنت فيه الأحنان تحرير رقبة غير مؤمنة في خادث الإطراع أي إذا جاءت منطلقة جاءت إطراعه الروح سواء كانت مؤمنه او غير مؤمنه لانهم لا يقتلون صوره تجسلا على صور التابيل في ذل سلطات السبب استفيد يحمل مطلق على المقيد بهذه الصوره الان في الصوره الثانيه وهو وهي وما او قاعدة ثانية او مهما اختلف الشكم في الصورتين الا وامتنع حمل المطلق في احداؤنا على المخيص الاخرى روانا اختحد السبب وما اختلف السبب ان ان في اتحاذ الشكم هذا بين الكلامين واختلاف الحكم نوع و اختلاف بين الكلامين فكلما كان الحكم منثقلا الا وقوع التناقض بين الكلامين و في قوه ان تتقض اما في صيله التوترmemset سيقلل انخفاضا فيما بين عمره ويزيد فؤدا فيما اذا اختلف السبب ولذلك ننظر العالم في حاله على ان ربها لكم الله سبحانه المقيم ثلاثه دل... في سبذ الحكم وان كان هذا أيضا مثلا في دما في نوف انت من طلابه من مسار فيلاف المالكي رحمه الله و ايضا مدلاء ولكن ذكرت الأولاء أو المشروع عندهم عدم الحمل على الحمل المنطقة على المقيم إذا اختلف في السكم وثبت اختلفت كل من طورة الإقلاق السقير في السكم أما إذا اختلفت في السكم دون السبب الأحوال عدم المطلق على مخيل في وجود قعد بين الكلامين على ما نصد به هو بالصورة الثانية سورة ثانية سورة الثولة لكن يتحدث فيها السبر ويختلف الحكم والثاني يختلف الحكم سورة الثولة يقول فان اول كقوله تعالى فمن لم يقل صيام شهرين متتابعين فضله ان يرمى المفيد مطلوب الصيام شهرين في كل مع طوع تعالى فمن لم يفت الصيام فسيعام في من حين المفيد مطلوب يسيام بالقرى في فلا يحل من على على المفيد اختلاف الحكم فيما في ما في مارس في فاري السبب فيهما وهو الظهرا يعني اعلنا في الحقيقه ان مصنعنا اخذها كمبقات امن البوابه على صاحب المسخ ان كان صاحب المسخ ان هو رضى هذا المثال لبيان أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيما تشابهت فيه الأحكام أو ثماثة فيه الأحكام أما إذا اختبت فيه الأنواع فلا يجب عن المطلق على, على المقيد استفاقا ولهذا قال التتاقر في التطعام لا يجب استفاقا لا يجب في الإطلاع المتفاة أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقبابات حملاً للمنطقة المخيم لا يصف على أنه بيه في هذا النوع فلا يمثل الآية الأولى ذكرت التتابع شعرين متتابعين والثانية أطلقت ولم تذكر إنما ذكرت أن الإطعام تطر ولم تذكر التتاوح فهنا لا يحمل المطلق على المقيد هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحق فوجوب الإطعام كحق يخالف وجوب الصيام مطلوب الصيام هي مطلوبية الإطعام وإن كان استحدى السبب في كل منومة وهو الظهار الظهار سبب واحد لكن الحكم في كل منومة مختلف ولهذا قالنا نحن المطلق المقيم لحين النصاحب الجنساء يذكر لنا أنه هذا من قبل خلاف الأنوع ولكن يمكن هذه الصورة أن تكون من ناحية عند الايه الاولى للنفي ذكر فيها القيام والتساهل في الصيام ذكر فيها من قبل ان يتم والایه الثانيه مثل القافيه هذا فهل يغفل المطرف والمقيد لحال انه يرتدي بالاسهام قبل ان ما يكون يجب له تقديم هذا على هذا فهذا يحدث حكمه باستغال حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عنده مصطحيح كما ذكرنا عنه لا يحمل المطلق على المقيد في صورة تحدى في سبب اختلفات في صورة مختلف في كل منهم ثم يحسي بمثال وهو الذي يتعلق بما ذكره الآن به ذكرناه في الإجماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا ثلاثة شخص وثلاثة في الثلاثة والمثال الذي يقع هؤلاء هو قوله تعالى والثالث والثالثة في الصواعد يومان مع قوله تعالى فارطبه الجوعة المعيدية من المرافق فإن الحكم في الأولى هو طلب القطع فذاك في هي سرقه والكفن الثاني هو طلب البوست بوست في هي اراضي فلسطين يعني الايه الاولى جاءت اليد فيها مطلقه والكره والسته باو قصع اليدين جاءت اليد مطلقه وفي الرسل جاءت مقيدة إلى المرافق في قرية تعالى تبقل وجوهكم وعجبيكم إلى المرافق فهل المطلق عن المقيد في هذه الصورة في حيث يقال أنه ألقى إنما يكون من المرافق اتفق الجديد على أنه هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيل لإختلاف الحكمين لأن هذا في حكم القطع وهذا في حكم الوصف وجود الغزم وهذا ما كان بشأن السريحة سببه السريحة وكان سببه إراب الطرق فاختلافها حكما وثبتا ولذلك لا يحمل المطلق على المقيلين على ما نفعله الآن الاتفاق كما وهو المشهور عند كل مشاكلة أيضا المال الكياب لأنه لا يكمل المنطبع المقيد لذلك في الحكم والثبت هنا أيضا مثل كما ذكرنا في, في الحكم الأول الذي ذكره بإتحاد السبب وادي مسلسل الى رقم اا انا نبر الكلام من ان ما ذكر إنما هو يتعلق بالنمط ما ذكروا المصنف ما تعلق بالنمط ولم نوقف اا في هذا يعتبر في ان قد يرى كثافه صعبه وفيلا الانفاونت هي ما كل من وهذا نظام كما ذكرنا انه راجع الى التفصيل في, في دي مقام وفي كذلك قد يظهر يكون السبب ساكن في صوره الاصلاح الصغير فالقوم كانكمموا في قوم سيدنا ما غير ان انه قد يرض سيطوره في اضطراب امر وفي طوره تقييد نهي او العكس او ما يذهب به مما وصلنا الانسان العمل في ضد وتقييد في هذه الصور لخم المطلق المقيد في المسألة حاكلها أنه إذا اتخذ الحكم في المسألة في صورة التصلاف والتقييد واختدف السبب أو يتحد يؤمن المطلق على المقيد ولا يؤمن المطلق على المقيد إذا اختلافها في الحكم اذا اختلفت حقم معنى اتحذ السبب او اختلف السبب الى الحاصل الذي اراده المصنف ان اذكره في ذات الاخطة ننتقل بعد ذلك الى قاعدة في المحكم والمنسوخ والنافخ, والنافخ. يقول الى وكل جليل شرعين من كتاب السنة تمضى حكمه ولم يفقع جملة بجليل عاقب منهما فهو المحجم وكل جليل منهما ورفع حكمه جملة بجليل عاقب منهما قول انمصرات الكل بعدين الترق هو كله جديد منهم رفع في شرع فكما ثابتا في جديد سابق من منهم فان فكل رفع في حق ثابت في جديد متقدم من, من جمله من جديد تاخر لولا استمر الحكم الاول فهو النفس ايضا اولا النفس منتفق عليه أنه يدخل نفس الشريعة في الآيات المذكورة منها قوله تعالى لا ننظف من الآيات أو نفسها ونفسها ونفسها تتعلم من الله عبدالله القبيل وهذه الأخرى يقول لها ما ينقض له ما يتاوي وقع في العمى متفق على أنه يجري نفس الشرق يصقى نعرفة ما ذكروا هنا بقوله كل دليل شرعي من الكتاب والسنة تمر حكمه ولم يفضح جملة بدليل آخر من عمى فهوة محكمة سكره ولم يرفع جملة له أهميته فهو قيد يفترض من الجريب المخصف أو من الأذرة أو من المخصصات من المتطرة لأن الجريب المخصف والتبيل المخصص المتصف الأرمون التصف لا يفعل شكم جملة وإنما يقرد بعض أقراض من الأرمون وبالتالي ما أقرد بعض أقراض من الأرمون لا يقرد فبقاؤه دائما أرمان يز الثمر الخط مواله وخارجه صار استعاض افراد لتخصيص يبقى الخط مو ا ثابت ومحكمه بناءا انه هنا لو قصصوا الله دي انظروا الخط الله السنه قليا يكون محكما اذا تمطر خقم اي يتعرض للنفس واخر معنى لمعنى لغوي عند الهصوليين المحكم والمسقن لهذا يقال بنام محكم كان محقنا ويبعد انجدامه ولهذا بكرنا فيما مضى المعنى الخاص في المحكم وقلنا المحكم هو ما اتضح معناه وذكرنا فيه الآن النظر كما ذكرنا فيه الظاهر والذي يفيد معناه وفي مقابله المتشابه الذي المتشابه الذي لم يتضح معناه ودخل فيه المجمد والمؤول فالمكتاب يقابل المحتم لكن هذا بالمعنى القاضي أما بمعنى العام المحتم بمعنى المتقن كما قال الله كتاب محكمة آية شهود محكمة آية شهود أي كانت بغاية في أحكامي وألفاظه ومعانيه وكانت غاية القطاقة والإعجاب والعدل والتفل وبمعناها أيضا متشابه بمعناها العام يفيد المعنى أيضا يفيد تشابه في الآيات الواردة تشابه في الإعجاب في الصياحه في العاده اما المتشابه, Remdes, المتشابه في الخاص الذي يقابله المؤكد الصهره في ذلك فيراكم عليه الجمهور انه ان المتشابه المعنى الخاص مراضي ايات الصفات يجب الإيمان بها ويحرم التعرض بكي الاتصاف سبحانه وتعالى تأويلا وتفكيرا وهذه المشنونة بآية تقوله تعالى هو الذي أنزل عليك اكتثار منه آيات محكمات منهم اكتثار اوفر مؤسسه هذا الامر الذين يضرون بالذات فاستديروا نحو مساله الزمان من استراء الحكم واستراء التعويض وما اعظم التذيل وهو الرأس والرأس يكون معني يقودون اعمال رهين كل من يربنا في فضل شرح المسل الابتكاري ل اذا اذا في هذا الفريق اي اي الى الاستفاد قرض الله سبحانه وتعالى بها فيكون موظوم خلال من باب الله عز تكون 19 يوم سر ورجوا ان يكونوا الى طلب ف ومن قد متشابه ذلك متشابه من في التوصف والأمثال متشابه في أمور التي ظاهر والتعارض والمتعارضة هذه ردهم أن الأراكسين يعلمون مثل هذه الآيات التي ظاهر والتعارض وهي غير متعارضة فهي جاءت فكره هنا او يقولون هذا التغيير الصحيح كانهم الوقت ليس قيد عند لفظ الجلاله بل الواو هنا عاطفه راضون يعظمون هذه الاسماء وهذا المستحسن صحيح وما ذكرناه هناك دليل منافس فاي تي تي فص انا و تعالى ستي ساره ربيع او انا و تعالى في جلبه متمنا و يحرم متعوض تعاونا تغييرا متضيا اذا المحكم مراده هو بقاء القصد ان نقي مستمرا ولم يمتق ولم يرفع تكمه كلية وإن ركع تكمه أو ركع بعض تكمه أو جسم تكمه أو خارج بعض أفراده فهذا يسمى نفسه والنفسه أضرب كلية هذا يسمى تخصيص أفراده وليس من تحسين وليس من نفس يوضع حكمه كلية او جملة او اطلا بينما النفس النماء بينما التحسين النماء تخرج منه بعض افراده لذيذ او يخرج منه جزء منه لذيذ وهو ما يكون الصحب الآن على بعض افراده يقول وكل دليل منهما رفع اسمه جملة هنا ايضا يخرج منه المخصفات المنطفرة المنطفرة بدليل اخر فهو المنسوخ المنسوخ و يعده بمثابة ما لم يشرح اصلا حيث بل ليس هو تقييد ولا نفس ولا استثناء وال المنثور كانت مصلحه والحكم فيه وفي العام فيه ثم صارت هذا نفسه الى الناس فالناس والذي صاب صاب خير من المنسو سواء كان هذا الناس نفقه تخفيفا او ورد على الودي التسهيل والتسديد الناس دار ان من المنسو ذا يقول وكل دليل منهما رفع او رفع به الشرع حكما ثابتا بذليل ثابت منهما فهو الناس فكل رفع بحكم ثابت بذليل متقدم ها هنا كان الأولى تقييد الدليل ها هنا بالشرع فكل رفع دين حكم ثابت في دينه في شرعي لذلك ان نرى انه سواء من الدليل من من البراءة الاصليه الانتخاذ من الضراءة الاصلية الى الثوء لا يعد ننخن يعني رفع الضراءة الاصلية لا يعد ننخن فلو كانت ننخنة لديها ان كل حكم تريع الا ننخن لانه رافع الضراءة الاصلية فذكر الشرعي حسا ذا من رحمه او انتقال القرارات الاصليه الى الحكم او الانتخاب الحكم مستفاد ضمن مثلا دليل المترافع ايضا يجب ان يكون سليم يكون مستندين فرعيا فزوال الشفن بالنور في مثل او بالنوم او بالفرماء او ما ذلك من عوارض الاهير التي تحترق لا يسمى الزوال الشفن مثلا لانه هذا كان عقديا ولم يكون شرعيا يجب تقييده هنا بالشرع لإخراج الزليل العقلي منه العقلي والعقلي تذلك قوله بزليل متأخر هنا احتراض من المخصصات المختصة قد هذا فرص بين النظر والمخصفات المخصفة ذلك لأن المخصف المخصف يكون محترما مع ذلك غير مترافع عنه ولا متأخر بالتالي إذا كان متأخرا عنه هنا يكون إذا كان متأثراً عنه وراثاً تقمره كلية كان مزحاً إن كان متأثراً عنه كالذليل المنطقر المخصص المنطقر ولم يقطع تقمره كلية ثمي مخصصاً متأثراً كان التخصيص في المنطقر إذا كان مخترماً به كتخصيص في ولا يقال مثلاً بالنسبة للصائم إلى, إلى الغروب يقال أن صاريدة القوم قد نتخذ في حقه لأنه هذا إنما انتهى إلى غاية وأنا كان بقوله تعالى تأخذ مقياماً إلى الليل إلى الليل هنا وغاية الدايج يكون عاداً من التخصيص في المستقبل وهو التخصيص في الغاية كذلك في المستقبل فقرية المخصصات المستقبلات تخصيص الثقة والتخصيص الإصناع والتخصيص الشط والتخصيص في الجدد في بعض الكل والأرى الخالفة والأرى والدائج الماسي في ذلك الضيق من منار طاع من كل فخذ هذا في حقي غير مستطيع ان الحكم في حقي منصوب قال ليس في قضيه منهم قاضي قال القاضي ان حقه منصوب في نفسه يقطن في في الروم الذي ااا هو فا منه ده اللي كده الماث او كده خبر اذن اا تاريخه بدنا كله رقم يعني تقليل انت قدم جمله أي رفعه جمله وهناك ما كان قيد الجمله بسرعه فصلها فصلها هو هو قصصتها في النص ده يداري انتاج الحراره ااا قصصتها لو لولا استمرت الحكم الاول, استمر الأول يلزم على ان النفس جاء يا ربي خوف فهو نرى كان الأمر ظنين وإن كان ذريبه قطعي ومن هنا نعرف أنه لا يشترض في الناسح أن يكون أقوى من المنسو أو أن يكون بيكله في القوة في الناسح أن يكون وحياً صحيحة ثبوتاً يشكي ثمانياً وحياً صحيحة ثبوتاً إذا استرطوا أن يكون مثل التمسوخ بالقوة ولا استرطوا أن يكون أقوى منه حتى يتحقق نفسه بل الذي يكون جيداً صحيحياً ثابتاً صحيحاً يكون متحانا في هذا الأن ننتقل بعد ذلك إلى قوله نشى يحتم من النفسي. قال يحكم يحتم من النفس إذا عرض صحيحا ولم يمكن الجنة بين الله وعلم المتقدر متأكثر وإلا قدمت صحيح وزمع ما بين الله أو وقفه هنا أذكر متى يفتم بالجمع أول شيء ذكرى التعارض فيشترطه في الجمع أو التحيير أو التوقف أو كرشيح يشترط أن يكون فيه تعارض إذا لم يكون هذا تعارض لا يكون لا نسا ولا جمع ولا تفتيحا ولا تخييراً ولا تصاصفاً إلى كله ما اذكره أليكم فمن ثلث النسخ من ثلث جميع البحرية أن يكون, يكون هناك تعارض وهذا تعارض الموجود هو تعارض ظاهر بمعنى تعارض الموجود بين الأذية هو في أجهان أي في أنباغ في حين في حقيقة الامر وفي خلف الواضح اي ان التعارض من الدين والله سبحانه وتعالى اصطاد غير ما جاء انه يريد ان تتعارض او تصطاد جناج في الدين ما صاروا أه أه لو كانت عندي راي واضح لو وجهت الفريق تلاحظون كثير والله صار ايام في يعني ترى هذا ارتباطي المستقيم في السرير طبعا في كمان فريق فريق لا لا واحد وكلنا نستنى زرا ان مبارز حافظ عنده جابر عمر الفراغ عام سنه في, في الدكتور والله الرسول يعني انه عنده ربي والله الرسول يذهب تناظره في تعال في صدره داخل جيب قدر له ساعه عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا القرآن فإن ينتهيك و بعض بعض وبعضا عندما تعملوا به و كما تحييك لن قلت بعالي في ذلك ما كيف تعرفهم مجينة و لها عليه الصلاة والسلام يجتهادت حاجة مبارسة في الوزران يجتهادت و عشاء الله يدل على ان الحق واحد الحق واحد وهي فى المتعدد فمن اضحاب الحق طوى المفتد ومن اضحاب طوى المفتد ولكن يكون يريد مشتهر مفتد يعني فليسون المفتد والجرامل فليسون المفتد الاجر واحد الحافظ أن التعارض من أصول هو التعارض في أنظار المشتجين ولذلك التعارض في جاكب أمعي أو في حسابيه وآخر أيضا التعارض المشتجين هنا يحكم بالنسب إذا تعارض دليلاً فيها هنا خلق الأول ذكر الثعار خاصة ثانية ذكر أي من ثلاث النظر في الجمع أو في التربيح أو في النسخ وهي ناس المر في طرف ذات الثعار طرف ذات الثعار طرف كثرة الثعار جمع ونسخ التسليل وأيضا توقف من ثلاثة عند البعض هذه الطرق لا بد أن يكون هناك تعاطم ولا بد أن يكون بين الحكمين والتعاطمين بين أمام يكون هناك الزاوة في الدرجة في الدرجة أو القبول تساوي في, في الدرجة كان أحدهما صحيحا وطاق حرسداً ومنقراً وموضوعاً ومعودة إستغارة الجالية فهذا لا في قدم الصحيح هذا الشعادة والمسحيح للمنقر يكون هناك جسائل بين الجن في قدم ثم بعد ذلك بدأ من خلص يبين أنه ما سيحكم بالنسب ذكر الجمعة ثم أعطبه في المفيدة علم تريد من تقدر المتافر وفي حالة المفيدة لن يعلم من تقدر المتافر وعلم الصحيح من ضعيف المصحيح ثم ذكر بعض ذلك الجمع ثم الزوز وهنا في جملة من الملاحظات على ما ذكره المطمئ أولا حسره للجمع في دفع التعارض ثم بعض ذلك النفس ثم بعد ذلك التفريق وذكروا طاقه الضوء هذا اظن انه في الدمو اذا احنا احنا اكو ديمونا ومي ثم ااا ثم عاوزه يصير بالجان ثم تتصاقط في تساقط يزيد يقدمون اطراف الاصل ف الصحيص ذلك هو تولاً الجمع لكنه انبغي قبل ذكر الجمع انبغي ان نرسل النظارة الى ان الجمع مقدمة على النسخ الى كان النسخ ثبث بالطرف الاجتماعي الى كان النسخ ثبث بالطرف الاجتماعي معنى ذلك ثبت بمعرفة تاريخة الإيمان أو بحجازة في سنة الراوي أو ثبت بالتأخر الإسلام الراوي أو كان موادئاً للضغاة الأصلية في هذه النحط لما ثبتت فرحة نعم الجنة تقدم على النحط البديل ثابتة للطرق احتمالية لأن الجمعة في هذا هو إعمال بالدليلين والإعمال أولى من الإعمال وإهدارهم مع وإهدار لكن النقر الثابت في النقر يجب تقديمه على الجمع الثابت بالنص يجب تقديمه على النص ولا يتقدم الجمع على النص لأن محاولة الجمع فيما ثبث بالنص هو إعطاء خذفية منتفي عند الخذفية ومهمة الخذفيته فكيف يصنعوا فينا ذا بكثيرين أحدهم ومعهم سفي الخزيز وقال الله عليه وسلم كنت قد نعيتكم من زيارة القبور فالزروح بيننا نذكر الظاهرة هذا ما بما تخدم هذا يخدم بالجمع هنا فلأقار فيه نحي الثالث وفيه أمر الثاحث منناول من لندن وباريس وطرابيزه والدار طبعا طال ما طال وكان في حد كليتان وطبيا صوت من هم هذا من ما بعد الدراسي من الجامعه انه يجي على طول في هذا البلد اما الثابت في الظروف الاجتماعيه فترب في مصحوظ مواضح فإذا محافظ أنه قوله ها هنا يقدم الجمع ويرقم الجمع فهنا قال الجمع المقدم على النسخ في نمار الجمع الذي كان النسخ ثابت في كرة احتمالية لا, لا النسخ ولكن المصر الثابت للمصر مقدمة للجمع إذا لم يسبس ذلك في رقص الحال هذه تبعيه إلى الجمع لكن هذا يقول بعد ذلك وإن لا قدم كان مكتوب هنا لنأخذ وإن لا قدم صحيفه يعني إذا تعرض هذا هذا قدمت صحيحة بطائر أو يمع ما بينهما صحيح الان هما اذا بالجموع ثلاثه احناف الضم الصغير على الراء على الذي جمع بينهما هما هما بالجموع ومباشر بما فيهم من امل دليلا او توفيره هناك منهم من عام لا وهو جمع وهو تصغيحه فقط تصغير البديلين وتعارضين أهم شيء أو منها وهي الغالبة في في الأحكام متعارضة أو وجود تعارض ووجود تغيير بين البديلين وتعارضين بمعنى أنه إذا تحال الزمن وجميع عمل فريق اراخدي ما ا لم يقتصر الا ان نضار الى الزمن الى التصريف بالنسبه له موفيه في تصريف في تصريف الزمن وهو على احوال تصريف في طار تصريف في طار مرص تصريف المروي عنهم تطبيق في نفس الرواز. على تنسى تطبيق الاعتبار وتطبيق الاعتبار مثلا على انواع أيضا كثير وتطبيق الاعتبار من الدول أو الحكم وهو أيضا انواع وتطبيق الاعتبار مؤسسة والله أيضا انواع أيضا يزيد على مئة مئة وعشرين نوع لذلك وجب بعض المصير إلى التوقف علما أن التوقف هذا في الحقيقة ليس هناك التوقف في الشريعة أنه حقيقة أنه كلام نظري لا أصر له وهذا يقول المنشاهد لا يوجد سهارة ضارة أجمع الأمة على التوقف فيه فيه ما هو الله على التوقف على سبيلين تعرض من قبله وكر مثل هذا قال مسألة التوقف أمه ما هو إنهم احتراض لا حدود شباب هيه حقيقه انها مساله التوقف و و التوجيه في جميع المراكز اوقفوا في المسارات اللا بضعه فيها خفوا جاء عن طريق الجماعه هذا الشيء راح توصل انت فكره ذلك الى ما يقول المصمية يدخل النسو الأحكامة ولا يدخل الأخبار هذا النسو مورده الأحكام لكن يشهد هذه الأحكام هي الأحكام الشرعية التكليفي بمعنى أنه إنما يدخل الأحكام الشرعية التكليفي ولا يظن ان ندخل الاحكام التي تتعرض تتعلق بافكارنا او اصول دين مثل ذلك يعني ان اصل التغيير هو كما من نفى لا يدخلوا الاحكام التي قصد بها الشرع ان مطلحة ظاهرة يمكن أرقها كالقواعد التي أو القواعد السابقة كالأمر المعروف مجهيع المنكر وضطلان تصغر المخارفة للشرح ونفي الضغط فاليوقار الثالي ممكن من أسوأ إن كانت أحكاماً لا تقبل كما أن الأحكام التي فيها أيضاً أحكام متعلقة بالخضائج أو بالأخلاف أو بالحميلة هذه أيضاً لا تقبل النظر كثيراً والإنساني وعادت بوثه بنعس كذلك كذلك بالنقص ااا الزميمة لكن باليمه القول المباشر اعلان لا تخبل ايضا نقم في الكوخ وتن كذلك الله بل مثلا كما أن الأحكام التي ذاقيت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل النسخة أيضا لأن النسخة لا يفوتون إلا بوحي ويتبت المحكمة النبي صلى الله عليه وسلم من قطاع الوحيد بالتالي تبقى لا يمكن أن يدخلها بأحكام التأبيل ثبتت محكمة عن الوفاة لا يدخلها النفس. كذلك الأحكام التي ثبتت على سبيل التأبيل ثبتت مؤثبة لا يدخلها كالجهاز السبيل لا لا يدخلها النص إنه ثبت على سبيل التأبيل كذلك الهكام التي وردت على سبيل التحقيد وردت على سبيل التحقيد لا يدخلوا الناس أيضا الهكام التي تثبتوا معقدة للقيام في الليل أيها تثبتوا معقدة إلى غاية انتهاك غاية هذه لا يدخلوا إن الأحكام في مصر في هذا كرناع إنما ينصد مصر شيء من المصر ولا يكون إجابة طاعة وما يتجدون إذاً آلية أحكام التي يتجد في هذا لا يتناول المصر إنما المصر يتناول الأحكام الشرعية الكثيرية التي تبت على السبب الثباثة على السبيل على لا على المسيطة التعقيد المسيطة الثباثة لن تثبت مؤقتة بالثباثة دائمة ودائمة ماروكية لنبدو هذا المقصود للتعقيد التعقيد التعقيد المسيطة الثباثة ثم يقول بعد ذلك ولا يدخلوا الأخبار الأخبار هي وعثر عن واقع المعين هي تخبيح في واقع المعجل. قد يكونوا قد يكونوا ما سابقا في اعتبار ما كان في اعتبار يكون يتابعون كان لاخبارهم في الارض كان عليه اخصارا ايضا تدخل في الرصد في هذه الاخبار في بعض ما سيكون ك شراب الساعه وايان و وايان إخبار أيضا باعتبار ما كانت الجنة في الجنة كل هذي فبثت لا تقبل التغيير لأنه في النسخها يقضي إلى الكثير والكثير المستحيل على الوحيد المستحيل على الشرع. لذلك لا يدخلها هذه تدخلها لكن هؤلاء هؤلاء يجبون أن يبقل يدر هذه الأخبار هؤلاء فيقال إذا بالنصر لا يدخل أخبار التي لا يراد بها من شاعر التي يراد بها من شاعر هي قابلة من مراد في فيات القمر الناعم فهي تكتفي في في صورة في صورة في لحظ حضري تمورفها القمر الناعم اا ستكون يرعاها الصلوات صرص 190 اا شروق اصدور عن أولادهن حولين كاملا أقوله عليه الصلاة والسلام الضعر يركب بنفقته إذا كان مرمونا ولكن الضعر يشرب بنفقته إذا كان مرمونا على الذي يشرب ويركب النفق هذه سير تأتي خذرية لكنها إن شارين. أقوله الظعر يركبه يعني الظعر وهو حطان أو كميما دواس حواسر المومن الذي يركب على ضحره يقول الظعر يركب بما تطلق كنمرون يعني أنه يعني أنه إن أمرق عليه يجوز له أن يبكو بالنسبه سيره زائد شيمسون اا فاديه تقريبا تقريبا لا يجوز ان ان لا يدخل اطفال اذا ما نريد بها فهو يقلل دورها في النشاط تنطون إن يدي النشاط يديها الحكمة من الناس يكون مصنف حكمة الناس ورعاة مطلحة تدريب الامة على تلقي الأحكام وتنبيه على احتفاظ مطالح في الشرية فقد يتبعوا بذلك من الهيار يتطبق على الامة اقوى اي من التقوية. فهنا عندنا نتري الحكمة من النص إنما أراد بذلك حكمة من النص اعتبار الأحكام التي تنسى فوق بشريعتنا وغيشة مخصوص بذلك نص شريعتنا بالأديان سابق مخصوص آه ونعم حكمة من الناس في بعض الموجود وحكمة الشريعة منها كان يستخدم أن يستخدم الملوك العظيمين من حكمة النسل كذائر لأنه في كان وطبع في الحكم فذكر أنه قد يجلب في حكم ثم على المظر في المصادر اخرى ونجرب هذه المصادر امامها ما ب في مثل هذه الاحكام ل في صفقات تطوير الاستيهال هذا الكيريني في نفس داخل النظام يظفون احكام هي اختيار ممكن اقتصادي على بعضها وهي قولهم أن النسخة من حكمته قمين قوية إيمان ضعيفه قمين قوية إيمان ضعيفه اه إذنك قولي سألها ماذا عمد قدر ماذا إلا لنعلم من يتبع رسوله من من ينقلب على عاقبة فهونا تشير على هذه الحكمة بيان أنهم قولوا تعالى ونجعلهم في الله سبحانه إلا لنعلم من يتبع رسوله من من ينقلب بيان قوي وإمان وعيد قد يبيض أيضا من حكمة النص الافتلال وانتخام في كمال من قياس وانتساس حتى يعلم الموافق في الشرع ويذهب ويذهب الله ويذهب من بي وقالناك يهلك ولا يقوم ان من يريد ان يغري في سبيلنا في الكيله واختبار تمام تمام تحت الله والاسلام وخدمه المالي وذلك السيكمنت السريع الذي يكون فيها معنى الرحمه وتوسعه وتصفيته للامه وذلك عند ما يلاحظ النصر من الأدخل إلى الأخذ وإذا ما نضم إلى النصر من الأخذ إلى الأدخل من ذلك تتجل في تعظيم وتذكير تواد مسلمين وتعظيم أجورهم إذا ما عملهم وإذا الناس او حكم هناك كلام ورا نظر مصمم هذا وبعض الافكار التفاهم ما اعرف هنا وفي حكم اخرى لكن هذه اهم هذه الحكم الحكم التي تتعمق في الناس انتقل بعد ذلك الى وجوه الناس ما يقول المصني ينسخ الرسم وإبقى التقمه كعيات الرزم وهي الشيخ والشيخة الجزنية ترجموهما تتكلم كلمة وعيات الرزم وينسخوا وينسخوا التقمه وإبقى الرسم كعيات حول الإبجاء ويقول الدعالة ومن يترسون ومن يدرون أجل الموصية في أجل الجمعية الرسم والصوم كذلك مستي مو عندي عندي 10 رباعيات معلومات في حافظه 50 المفترض انه هذه هذه المخروات او لا في وبين وجود توضحين بها في النسخ بنظره الى الروح مولى ثم عاد ابعد ذلك في النظر الى بدل يعني النظر الى بدله و فحص الروح ان بدل ثم بعد ذلك تنظر نفس النظر الى افاضل واثقل النظر الى افاضل واثقل قسمه إلى النصر أخذ بالأخذ ونصر أخذ بالأخذ ثم بعد ذلك قسم النصر بالنظر إلى دليله وبين أنه يدون الكتاب إلى السنة إلى السنة والسنة إذن هذه أفتان نصف وكل فسم أو وجوه متعجبة فكرا هاهم فبدأ أولا الفسم أولا نظر إلى الرسم يعني إلى اللغض وقال أنه قد يسخ الرسم ويبقى الحهم يسخ الرسم ويبقى الحق ومثل بذلك هذا الرجل هذه الغاية وهو الشيخ والشيقة الزنايا الجموع المتغسطة مثلا الله تعالى في رواب مالك مالك محمد حديث الضيء من الكعب. قال قرأناها في صوت الأحباب Hmm. قرأناها في سورة الأخلاف آية الغز مثلا الشيخ والشيخة جاء زنايا طبهم مدفتة مكانا من الله الله عزيز الحكيم حتى من الرواية هذه ضعفها مع الغلماء لوجود عاصمنا بالنسوء الغز وفي رواية الغز صحيحة رواية الحاكم استطرق وقالد إمام أحمد وداري وحاكم سبركيحي ووصفه عجياء الزهر من الرواية غير وهي صحيحة فهذه تدل على أن الحكم الرجل المستقيم الرجل المحصن المرأة حيث نحطنع التقمى التقمى ثابت لكن من حيث الرسم ومن حيث التعبط في تلاواتها فهي منسوس حيثا ننسق التقمى ويبقى الرسم وهذا هو الكلام الكثير الموجود او الغالب من المنسوس بالقوان وهو ننسق التقمى ويبقى الرسم على السبيل راحه من الصراعات لعب وزي في القاهره ومن مهدد الصراع الدولي اول باريس باريس كوفيناز هاي الشاورز في حرب يتعالوا الذين سوف خلون جزء من الزواج من الزواج مكان كوتير بروج فالحمد لله وجد قياده انا اود ان ابلغكم انني اتوقع ان الزوج وا ستربط حول كاملا مما سيبقى لدي فندق رقم مدينه وطلبنا منكم اذا رونه الزوارين سارقص في نفسنا 4.10 ايون من مسخو حول وهو السنه بتاعت الثانيه ريضه 4.10 وهذا يعد ايضا من نسخ القران بالقران ثم يعد من نسخ الشيء الى بدله وهو مماثله او هو مختلف منه حيث كان الاثقل وهو الحوض كاملا ثم نصف في هذا فائده في هذا العذره الارضمان المسائل التي ستأتي فيها أولا نسخ القرآن في القرآن فيها نسخ الحكم وبقاء الرحم أي تعبد بها فيها, فيها, فيها من آخر وهو نسخ إلى بدل وجد البدل وهو الآية الناسخة للأذن وحكم آخر وهو نسخ الحكم من الفقه الى الاخف الاخف وهو حوض للاخف واو مستوى ما وقد ذكرت هو في الصفاقصم وحكمه حديث مصري وغيره من نسبه حديث حديث عائشه كان في منقوله لغير عائشه رواه مسلم مما كان فيما كان فيما أنزل من القرآن عشر ورابعات معلومات الحضرين مننا. ثم نمتخنا بخمس سنة وهنا فتدوا في النبي صلى الله عليه هذه وهنا فيما يزل وهنا يقرح القرآن فهذا الـ هذا الـ الروايه تدل على استدلال الجهاد في من جهته انه بذل على انه نسخ تدل في رضعات على ما نسخه. نسخ نثق الحكم نسخة رقمه وقفية حكمه خمس رضاعات وميستجروا بيها على نسخ القرآن للسنة لأنه خمس رضاعات وغضت في السنة وخليت حبيث ثاني مولى بخضيته عبدعي خمس رضاعات لقد جبه لكن المصنف ها هنا إنه ما العشر رضاعات العشرة دعاك استدوه فيه على ما هو منسوخ الطصم والحكم بمعنى لم يبقى للفظ العشرة حكم القرآن أصلا لا حكما لا في هلاواته ولا في حكمه ولا في عامل في لفظ العشرة إذن هذه هذه هذا المنكور هو ناصد الذي مجيئتي كما قلت مجيئتي لخمس رضاعة مجيئة رضاعة يستدفد لخلط رضاعة على أنه نسك التلاوات والبقاء الحق ونسك كمان استدلذي اخرى وحاج كما ذكرنا من ارتفاع شقمه واختلاوة ورسمه هنا انتهى من القسمة الاولى او قسمة الاولى التي تتعلق بمالا كما ذكرنا هي انتعلقوا بالنظر الى رسم الحق تتخل بعد ذلك الى بالنظر إلى البدل قال ونسف ويكون النسخ إلى البدل كمسف استخبار كبيرا قال متفق عليه النسخ إلى البدل وهو غالب بالقرآن الكريم غالب بالقرآن الكريم وهو الذين نسفق في الآية أول إتعارة ما نسف من الآية نظر من هنا ليست هنا بدل هنا من منوال البحر كان خاص استخفاء في التقصيد هذا الى نصيحه الى النيل وراء ايضا صدر به النسخ الخفا في ذلك مثل قلنا بالمرمى كما سير ايضا دلوقع. يكون النصر إلى ويكون النصر إلى غير جدل هنا قال تصبحت الناجحة أحد الظاهر والمعتدلات ومن واقعهم يمنعون الحياة بالنصر يقولون أن نصر إلى غير جدل حدث أن يكون إلى ذلك خلاف الظلمون الذين يستطيعون ديوو فوري دي على الجواز ف ديوو هو ما تحطط في الغالة تحضر على الغالة الذين نعلمون إذا ناجدوا مراسولين تحططوا موقعين هذه تحضر لتحضر على أشخصهم وتقدموا دائما هي ذي الذوار والصداقات والتقانون سوره لو هذه الايه لفتحة. هذه الايه نستخدم الايه تقول ذاتي اا خروج من غير البدن فيها ما هو قد من ها في خلاف اا النقاش للتحول من صفه من بيت المقدس الى الى الخضره يعني ساعه اا طبعا يوم حرام اي ثم تو تو طبعا هو هذا بذل لو لازم صدق مجد في ابل كذلك ليست بذل قلت الله بسم الأهديث وقد نهيتكم عن بخاطة حمر الله وعلى عارة من الداخل فالآن قلوا وتفضحوا داخلكم فأنا أرميك فأنا أرميك نفسك إلى بذلك إذن ال <سنة> النظر بالنظر إلى بدل عيس ينقسمه وكذلك بدل عام كان نفله منه أو أخب منه أو من دول كما هذا نتفق عليه النظر كان هنا نتفق عليه وكذلك بدل عام إلى غيري بدل فراسه وهذا قسمه اخرى ويقول ويكون الى لا و الاخر كائر صوره كتاب وقعت العده ثانيه نص ها هو الى ان خاف و اراد استمينا مما ومن الاخر ذهبوا من تفرق الى الاخر وهذه هي مخاطره إلا أنه منصفر وجوه مصابرة المحسين آه... مصابر في تابع عشق منصفة منصفة إلى 2 المعصر إلى 2 يعني قولي تعالى يجيكم منهم مشهون مصابرون يغليكم مائتين يعني الواحد المصابرة فيه مع المحسين يعني مصابر عشرة مشهون مقابر المائتين يعني يخذوا يخذ واحد مع عشفين. ثم نسخه إلى اثنين تعالى الله تعالى الآن خطف الله عنه معالم النبي وعطى أن يكون منكم يغلبون مئتين عميات ألف هنا ظهر أن واحد يصابر اثنين إذن هنا وغض النسخ تحقيقاً من مصابرة العشرة كذلك في الإجزة التي ذكرناها قبل قليل ويقول تعالى وَالَّذِينَ منكم من مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِ مُصِيَةِ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ مَتَعَى الْحَوْضِ فهذه ذكر الحول ثم نسخ من الأسخد وهو الحول إلى النفط وهو ا ا طلب ما هي افضل طريقه وكيف لا ما هو اقصر تنفس للتخيير بين فيليا وصال استعين بالصوت هنا ا نفس بين الاقصر الى من الاقصر الى الاقصر هناك في بدايه, بداية الجزاك لا يخلوا مره بين bayna amray bayna al-faam toma hada zalik sihal si faam to poli taraba wa ana al shayd sharaf da da to asir to هذا بالنسبه للقاضي قاضي او غير القاضي فما نصيحه هذا في مسكه للقاضي في كذلك في بدايه النظام كان يهمم انا مثل ما واضح النظام كان محمول في وليت أعرض أعرض عن المشركين وأعرض عنهم ودع أداهم كل هذه كانت آذية نسخ هذا الأخف برسق فاطلون كتاب لا تكون قيدا فما نسخ هذا الأخف في البيئات السلجاج وكما هو من الأخف إلى إيه؟ إلى رسم هنا نفعل مصنف من, من قسمة الثالثة لأن قسمة الأولى كما قلنا هي قسمة بالنظر إلى إيه؟ إلى رسم والأطفل قسمة بالنظر بدل إلى بدله من عدمه ثم أخذ ذلك من الأخط إلى الأسخل أو من خطفة الأخط ومن تقل أخذ ذلك بالنظر إلى دليل بالنظر إلى دليل يبدأ ويقول يمسك الكتاب في الكتاب يعني العزة والمصابرة حيث العزة والمصابرة ثابت ذلك بالكتاب ثم ورث كذا ال اا اا وذا الطرقين من الزواج اا وصيه من غير اخرج هذه نصيحه في ايه اخرى اذا ويقول له اذا راى ان في شخص الى اا شخص الى الاخر سيقول له ترى لان لو قام منهم ذروننا قامت و... مظاهره مصفت... من 150000 شخص أنها... و... آه... في, في آية إيه آه... من داخل العاصمه داخل هذه البنسيه المساله العراق انه النسخه الايه النسخه في الكتاب فتار... هذا خلاف بين ال ال جواز من ويقول و تنصحوا ضمن على مساعد قبله ان كما قلنا انه ليس في سياسي باركي مخالف ولكن استدراف هو في خاصه دايت وهو ابو مصطفى طالته فينا فاص هو اول سقوط في دوله وادي باريد في جزء اييه صغيره على ذلك هو ايضا طالع من قسمه هذه النونسيه ويقول وتصح السنه بالاحكام كما سرت كتبه ااا تسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت وأنه في بيت المقدس وان هو استنبط دي ثم ما سيقام قول تعالى فوجي وجه قرا صحيح ما تنصره لدوا كذلك ااا كذلك بس ال نلح عن مباشره التشريع في ليالي رمضان نسبه للسنه ثم اورادنا في السوق يطالبوا بهذا الفله لهم ليله يعني رافه من الناس كذلك من نبط السنة الكتاب جواز تأخير صلوات بداية تأخير الصلوات رضوة الحمد من الله عليه وسلم طار الضغط والعاصر والضغط صلى ما قام باعتبر وارتبر في ما قام باعتبر في صلاة ذلك الحكم السنة لذلك الآن نشاهدهم رجال o'r bywnawn. Yrcholig i ddw'r ysgolig. Ehh... Fy'n ddw'n fyrdd i'n gyntafellan, ond yna'n fyrdd i ddw'r ysgolig. Ina'n fyrdd i ddw'r ysgolig. Men fejlen... Nusychai'r ysgolig كذلك ذُكر في ذكر ضمن الكتاب فيكون على ولا تصلي على احد منهم ماك ابدا ولا تقم على خبري اذا كان في خطر فاذا السنه تكون سابور لوين الكتاب ما في شر ما هذه من كان فيه علماء في ولا ما نكث واسون سوف ثم استن كنت قد نعيطون زياره قبول تطوره واضي لنا في الوصف الآثة أو في الوصف الظلمون على أنه تنسق سنة سنة سنة الأحادي سنة الأحادي عالمين عموز ويتفقون على أيضا أنه تنسق سنة المتوادر المتوادر في من الزحاج في السنة الزورة وهذا اتفاق منهم زيلا لا يوجد أو لم يعلم وقوع هذا المستفيل الذي على وقوعه وإن تفقه على أنه يقع مثل هذا مثل هذا ولن يقع مثل ثم يقول بعد ذلك وهو الكتاب في الشننه تعالى وصيه الوالدين اقرب بالحديث لا وصيه ثل وقوله في الكتاب في الشننه ما ذكر الحديث لا وصيه ان الله لا يضار بالذي ختم حقا اما المثال هذا هو نصف الكتاب المتواثرة ان حديث او حيات الوارد ثبت متواثر ونذكره زي بعيد وشيء لا نذكره الحديث ثبت متواثره في رواه الجمع كثير من الصحابة يصل يا سيدي الواحد جواز ااا ااا ااا اسمه نفس الاكثاث في اسم مكتوب جواز انا لا في العنوان ااا وثيقه الوالدين الاقربين وهي اللي سي البولسيا او كان جواز زي بعضه في جوازه في دار حضاره تركها في المواقية الوليد المصربي هذه الآية هذه الممسوحة في المواقية في المواقية الولايات أم هي الممسوحة في هذه الحواليات يقولوا تعالى رسيكم الله في أولادكم لذلك كريمة لحظة المسوحين لذلك الآية ثلاثة أولا هذه المحكمة عن الممسوحة هذه الآية و ولدينا حاله منسخه كذلك في نفس الشيء صحيح كما ظهر في الـ موم انها منسوخه في اياه الميراث مع عظامي نفسه وصيه الوارث يعني ال غير تشمل حجام من بيزون مضبوطه إذن هي أشياء من الآيات المعاربين أعظم من كذلك قاموا نروني من النمس التكارس في الناح هو الخمسة رضعات التي نتخذ العصم رضعات الثابعة في المحكم خديق عائز الواتي من كانت ما أنزلنا حتى رضاها مخضرنا كانت ما أنزلنا القرآن حتى في خضرنا فهنوز إثناء بخمسة وقال نفس البتار بي السنة الخمسة رضاها بي <سؤال>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 من نظر إلى وقته ونقصد من نظر إلى وقته انقلت إلى نفس من انتتاب وهو هادئ في الشريعة هادئ الشريعة هو هادئ في الشريعة كل آيات التنقى هي فاتت تمكن من الانتتاب وإلى من قسم وإلى قبل التنقل من الناس كما حصلت في قصة إبراهيم مثلاً ما يريدونه أنه نستخدم ومسكرة للتنقل إذن عمليه التكمن وذلكه التنبيل عنه ويقول ما ذكره من القواعد يطلب على خصوص في هذه القواعد السابقة نصفق على, على نشوف كده والله را من القوانين السابقه يلتقوا هم امم امطار الشتاء طبعا ان في كذا نظام تمام يا هو من نفس النظام سير الرصا لا سلمات وتتقرير هو هو سنان القاوى غدا شاء الله في قسم الله يحفظ الله هو لون ثاني طبعا الحمد لله الرحمن الرحيم في طريقه كارزون <reans de sagat facilitate mashin> <ride> <serpentine> <limitation>